إن الله كان بما تعملون خبيراً وتركل على الله وكفى بالله وقيل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجك إلا تضارعون من وما جعل أذيعكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآذائهم هو أقسط علم Jikalau tidak tahu ayah mereka, maka saudara kalian dalam agama dan tempat tinggal kalian, tidak ada yang salah dalam apa yang salah dengan النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وأول الأرواح بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمعارين إلا أن افْعَنُوا إِلَى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ثاقا غليظا، ليسأل الصادقين عن صديقهم، وأعد الكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكرو نعمة الله عليكم، اذكرو نعمة الله عليكم إذ جاء أرسلنا عليهم مريح وجنودا، فأرسلنا عليهم مريح وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إلَّا أَوْكُم مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ زَغَتِ الْأَبْصَارُ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضا ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقفارها ثم سئل الفتن ثم سئل الفتنة لأتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الله من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 قل من ذا الذي يقصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين من 117. والقائلين لإخوانهم هنم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا 118. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم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 وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينانوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتاعا كان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصهم، وقذف في قلوبهم رعب فريق تقتلون وتأسرون فريقا. وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَذِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا إِنْ فَإِنَّ تَنْتُرِجُنَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُم وَأَسَرِّحْكُمُ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنَّ كُنْتُمْ تَنْتُرِجُنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فإن الله أعظم المحسنات منك نأجر عظيمة يا نساء أن نبي من يأت منك نب فاحشة مبينة يطاعف لها العذاب يطاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسرى وَمَن يَقُلْتَ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ مِثْلَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَبٍ أَقُلْنَ قَوْلًا مَّا عُرُّفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَقِعْنَا اللَّهَ وَرَسُ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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرودهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم موفرة وأجر عظيمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 وَطَرَنَ زُوَجْنَا كَهَا زُوَجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل كان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 وأعدلهم أجرا كريما يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا إننا أرسلناك شاهدا ومبشرة ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 إذا كحذم المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم, لكم عليهم من عدة تعتد نقا فمتعون وسرح سراحا جميلة يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من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 ليك من تشاء ومن بتغيث ممن عذلت فلا جناح عليك ذلك اذنا فقد اعينهم ولا يحزنون ويرضون بما اتيتهم ويرضون بما اتيتهم كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم ولا أن تبدل بهم. من أزواجه ولو أعجبت حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا إلا أي ذن لكم إلى طعام غيرنا ضرين ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 سائِهِنَّ وَلَا مَالَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا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 لا يؤذين عليهم من جلابيبهم ذلك ادنا ان عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه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 119. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا إنا أقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آدهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْ كَٱلَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى لَا تَكُوْنُوْ كَٱلَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُمُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيها يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ